الباب الخامس في مراتب حسبنا الله ونعم الوكيل وهو خمس نكة نكتة الأولى فهذا الكلام دواء مجرب لمرض العجز البشري وسكم الفكر الإنساني حسبنا الله ونعم الوكيل إذ هو الموجد الموجود الباقي فلا بأس بزوال الموجودات لدوام الوجود المحبوب ببقاء موجده الواجب الوجود وهو الصانع الفاتر الباقي فلا حزن على زبال المصنوع لبقاء مدار المحبة في صانعه وهو الملك المالك الباقي فلا تأسف على زبال الملك المتجدد في زبال وذهاب وهو الشاهد العالم الباقي فلا تحسر على غيوب المحبوبات من الدنيا لبقائها في دائرة علم شاهدها وفي نظره وهو الصاحب الفاطر الباقي فلا كدر على زوال المستحسنات لدوام منشئ محاسنها في أسماء فاطرها وهو الوارث الباعث الباقي فلا تلهف على فراق الأحباب لبقاء من يرثهم ويبعثهم وهو الجميل الجليل الباقي فلا تحزن على الزوال الجميلات التي هي مرايا للأسماء الجميلات لبقاء الأسماء بجمالها بعد الزوال المرايا وهو المعبود المحبوب الباقي فلا تألم من زوال المحبوبات المجازية لبقاء المحبوب الحقيقي وهو الرحمن الرحيم الودود الرؤوف الباقي فلا غم ولا مأيوسية ولا أهمية من زوال المنعمين المشبكين الظاهرين لبقاء من وسعت رحمته وشفكته كل شيء وهو الجميل اللطيف العطوف الباقي فلا حرقة ولا عبرة بزوال اللطيفات المشفقات لبقاء من يقوم مقام كلها ولا يقوم الكل مقام تجل واحد من تجلياته فبقاؤه بهذه الأوصاف يقوم مقام كل ما فنى وزال من أنواع محبوبات كل أحد من الدنيا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم حسبي من بقاء الدنيا وما فيها بقاء مالكها وصانعها وفاطرها النكتة الثانية حسبي من البقاء أن الله هو إلهي الباقي وخالقي الباقي وموجدي الباقي وفاطري الباقي ومالكي الباقي وشاهدي الباقي ومعبودي الباقي وباعثي الباقي فلا بأس ولا حزن ولا تأسف ولا تحسر على زوال وجودي لبقاء موجدي وإيجاده بأسمائه وما في شخص من صفة إلا وهي من شعاع اسم من أسمائه الباقية فزوال تلك الصفة وفناؤها ليس إعداما لها لأنها موجودة في دائرة العلم وباقية ومشهودة لخالقها وكذا حسبي من البقاء ولذته علمي وإذعاني وشعوري وإيماني بأنه إلهي الباقي المتمثل شعاع اسمه الباقي في مرآث ماهيتي وما حقيقة ماهيتي إلا ظل لذلك الاسم فبسر تمثله في مرآة حقيقتي صارت نفس حقيقتي محبوبة لا لذاتها بل بسر ما فيها وبقاء ما تمثل فيها أنواع بقاء لها النكتة الثالثة حسبنا الله ونعم الوكيل إذ هو الواجب الوجود الذي ما هذه الموجودات السيالة إلا مظاهر لتجدد تجليات إيجاده ووجوده به وبالانتساب إليه وبمعرفته أنوار الوجود بلا حد وبدونه ظلمات العدمات وآلام الفراقات الغير المحدودات وما هذه الموجودات السيالة إلا وهي مرايا وهي متجددة بتبدل التعيونات الاعتبارية في فنائها وزوالها وبقائها بستة وجوه الأول بقاء معانيها الجميلة وهوياتها المثالية والثاني بقاء صورها في الألواح المثالية والثالث بقاء ثمراتها الأخربية والرابع بقاء تسبيحاتها الربانية المتمثلة لها التي هي نوع وجود لها والخامس بقاؤها في المشاهد العلمية والمناظر السرمدية والسادس بقاء أرواحها إن كانت من ذي الأرواح وما وظيفتها في كيفياتها المتخالفة في موتها وفنائها وزوالها وعدمها وظهورها وانطفائها إلا إظهار المكتضيات لأسماء إلهية فمن سر هذه الوظيفة صارت الموجودات كسيل في غاية السرعة تتموج موتا وحياة ووجودا وعدما ومن هذه الوظيفة تتظاهر فعالية الدائمة والخلاقية المستمرة فلا بد لي ولكل أحد أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل يعني حسبي من الوجود أني أثر من آثار واجب الوجود كفاني آن سيال من هذا الوجود المنبر المظهر من ملايين سنة من الوجود المزبر الأبتر نعم بسر الانتساب الإيماني يقوم دقيقة من الوجود مقام ألوف سنة بلا انتساب إيماني بل تلك الدقيقة أتم وأوسع بمراتب من تلك الآلاف سنة وكذا حسبي من الوجود وقيمته أني صنعة من هو في السماء عظمته وفي الأرض آياته وخلق السماوات والأرض في ستة أيام وكذا حسبي من الوجود وكماله أني مصنوع من زين ونور السماء بمصابيح وزين وبهر الأرض بأزاهير وكذا حسبي من الفخر والشرف أني مخلوق ومملوك وعبد لمن هذه الكائنات بجميع كمالاتها ومحاسنها ظل ضعيف بالنسبة إلى كماله وجماله ومن آيات كماله وإشارات جماله وكذا حسبي من كل شيء من يدغر ما لا يعد ولا يحصى من نعمه في صنيدقات لطيفة هي بين الكاف والنون فيدخر بِقُدْرَتِهِ ملايين قنطار في قَبْضَةٍ واحدة فيها صنيدقات لطيفة تُسَمَّى بذورا ونواتا وكذا حسب من كل ذي جمال وذي إحسان الجميل الرحيم الذي ما هذه المصنوعات الجميلات إلا مرايا متفانية لتجدد أنفار جماله بمر الفصول والعصور والدهور وهذه النعم المتباترة والأثمار المتعاقبة في الربيع والصيف مظاهر لتجدد مراتب إنعامه الدائم على مر الأنام والأيام والأعوام وكذا حسب من الحياة وماهيتها أني خريطة وفهرستة وفذلكة وميزان ومكياس لجلبات أسماء خالق الموت والحياة وكذا حسبي من الحياة ووظيفتها كوني ككلمة مكتوبة بقلم القدرة ومفهمة دال على أسماء القدير المطلق الحي القيومي بمظهرية حياتي للشؤون الذاتية لفاطري الذي له الأسماء الحسنى وكذا حسبي من الحياة بهكوكها إعلاني وتشهيري بين إخواني المخلوقات وإعلاني وإظهاري لنظر شهود خالق الكائنات بتزيني بجلوات أسماء خالقي الذي زينني بمرصعات حلة وجودي وخلعة فطرتي وقلادة حياتي المنتظمة فيها مزينات هدايا رحمته وكذا من حقوق حياتي فهمي لتعييات الدب الحياة لواهب الحياة وشعوري لها وشهاداتي عليها وكذا حسبي من حقوق حياتي تبرجي وتزيني بمرصعات جباهر إحسانه بشعور إيماني للعرض للنظر شهود سلطاني الأزلي وكذا حسبي من الحياة ولذاتها علمي وإذعاني وشعوري وإيماني بأني عبده ومصنوعه ومخلوقه وفقيره ومحتاج إليه وهو خالقي رحيم بي كريم لطيف منعم علي يربيني كما يليك بحكمته ورحمته وكذا حسبي من الحياة وقيمتها مكياسيتي بأمثال عجزي المطلق وفكري المطلق وضعفي المطلق لمراتب قدرات القدير المطلق ودرجات رحمة الرحيم المطلق وطبقات قوة القبي المطلق وكذا بمعكسيتي بجزئيات صفاتي من العلم والإرادة والقدرة الجزئية لفهم الصفات المحيطة لخالقي فأفهم علمه المحيطة بميزان علمي الجزئي وهكذا حسب من الكمال علم بأن إلهي هو الكامل المطلق فكل ما في الكون من الكمال من آيات كماله وإشارات إلى كماله وكذا حسبي من الكمال في نفسي الإيمان بالله إذ الإيمان للبشر منبع لكل كمالاته وكذا حسبي من كل شيء لأنواع حاجاتي المطلوبة بأنواع ألسنة جهازاتي المختلفة إلهي وربي وخالقي ومصوري الذي له الأسماء الحسنى الذي هو يطعمني ويسقيني ويربيني ويدبرني ويكلمني جل جلاله وعم نواله النكتة الرابعة حسبي لكل مطالبي من فتح صورتي وصورة أمثالي من ذي الحياة في الماء لطيف صنعه ولطيف قدرته وحكمته ولطيف ربوبيته وكذا حسبي لكل مقاصدي من أنشأني وشق سمعي وبصري وأدرج في جسمي لسانا وجنانا وأودع فيها وفي جهازاتي موازين حساسة لا تعد لوزن مدخرات أنواي خزائن رحمته وكذا أدرج في لساني وجناني وفطرتي آلات حساسة لا تحصى لفهم أنواع كنوز أسمائه وكذا حسب من أدرج في شخص الصغير الحكير وأدرج في وجودي الضعيف الفكير هذه الأعضاء والآلات وهذه الجبارحة والجهازات وهذه الحواس والحسيات وهذه اللطائف والمعنبيات لإحساس جميع أنواع نعمه ولإذاقة أكثر تجليات أسمائه. بجليل ألوهيته وجميل رحمته وبكبير ربوبيته وكريم رأفته وبعظيم قدرته ولطيف حكمته النكتة الخامسة بد لي لكل أحد أن يقول حالا وقالا ومتشكرا ومفتخرا حسبي من خلقني وأخرجني من ظلمة العدم وأنعم علي بنور الوجود وكذا حسبي من جعلني حيا فأنعم علي نعمة الحياة التي تعطي لصاحبها كل شيء وتمد يد صاحبها إلى كل شيء وكذا حسبي من جعلني إنسانا فأنعم علي بنعمة الإنسانية التي صيرت الإنسان عالما صغيرا أكبر معنا من العالم الكبير وكذا حسبي من جعلني مؤمنا فأنعم علي نعمة الإيمان الذي يصير الدنيا والآخرة كسفرتين مملؤتين من النعم يقدمها إلى المؤمن بيد الإيمان وكذا حسب من جعلني من أمة حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام فأنعم علي بما في الإيمان من المحبة والمحبوبية الإلهية التي هي من أعلى مراتب الكمالات البشرية وبتلك المحبة الإيمانية تمتد أياد استفادة المؤمن إلى ما لا يتناها من مشتملات دائرة الإمكان والوجوب وكذا حسب من فضلني جنسا نوعا وديناً وإيمانا على كثير من مخلوقاته فلم يجعلني جامدا ولا حيوانا ولا ضالا فله الحمد وله الشكر وكذا حسب من جعلني مظهرا جامعا لتجليات أسمائه وأنعم علي بنعمة لا تسعها الكائنات بسر حديث لا يسعني أرضي ولا سمائي ويسعني قلب عبد المؤمن يعني أن الماهية الإنسانية مظهر جامع لجميع تجليات الأسماء المتجلية في جميع الكائنات وكذا حسب من اشترى ملكه الذي عندي مني ليحفظه لي ثم يعيده إلي وأعطانا ثمنه الجنة فله الشكر وله الحمد بعدد ضرب ذرات وجودي في ذرات الكائنات حسب ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسب ربي جل الله سر قلبي ذكر الله Zikru Ahmet sallallahu La ilahe illallah